وَإِنَّ إِلَى رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَظْلَفَكُم بِالْبَنِينِ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 قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني ذراء مما تعبدون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 وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّنَهُمْ عَنِ السَّبِينِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لِيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِأَسَلْتَ الْقَرِينِ وَلِيْنَ فَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنْ نَكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ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 فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير مَا هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون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 الاخو لاو يوم اذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا انتم تحزنون الذين امنوا باياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يقاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون.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 لا يفتتر عنهم وهم فيه مبلسون لا يفتتر عنهم وهم فيه مبلسون لا يفتتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم وما ظلمناهم ولكن كانواهم الظالمين ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ما كثون ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ما ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم مكثون لقد جئناكم بالحق ولكن ولكن أكثركم للحق كارهون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 وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُ عِيمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا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 فسوف يعلمون